وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصد عنكم الشيطان ولا يصد عنكم الشيطان انه لكم عدو مبين انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى وَ بِبَاتِ قَالَ قَدْجِ تُكُمْ بِحِكمَةِ وَلِأُبَينَ لَكمْ وَنََّ جَ أَعسَابِبَّاتِ قَالَ قَجِ تُكُمْ بِئِكنَّةِ وَلُ بَ لَكمْ وَلئُ ظَّ تَقَفُونَ في وَ بَينَ لَكُون دَضَل ب تَكفونَ في فَتَّفُ اللهَّ وَأَطون فتَّفُ اللهَّ وَخون إِ اللهَّهُ وَرَبّ وقوم فاعبدوه ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فَلَا فَلَأَذَابُ إِن زَيْنَهُ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن يَهُمُ ضَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَلَمْ يُنْذَرُون إِلَّا عَاتِئَةً أَن تَأْهُمُ ضَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَفَلَا أَفْلَأُوا المتقين هل أقلاء يوم الزن بعضهم لدعض عدوه إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يدخلون الجنة أنتم وأزواجكم تحدرون قد خلوا الجنة أنتم وأزواركم تحذرون نطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب نطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب هَ مَا تَشْتَهِي غِرٌّ أَمْ فُتُو وَتَلذُّ الْأَعْيُنُ فِيهَا مَا تَشْتَهِي غِرٌّ أَمْ فُتُو وَتَلذُّ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها فا